بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضون ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدثا الا استمعوه وهم يلعبون لا هي تنقلبهم وأسر نجوى الذين ظلموا هل هذا الا بشر مثلكم أتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بَلْ قَالُوا الضَّالُّ أَحْلَامٌ بَلِ افْتَرَهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا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 فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى بَشَرًا قَالَ إِنِّي أَعِزُّكُمْ وَأُخْزِيكُمْ وَإِنِّي أَعِزُّكُمْ وَأُخْزِيكُمْ وَإِنِّي أَعِزُّكُمْ وَأُخْزِيكُمْ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا اطْرُفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ قالوا يا ويلنا اننا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين لَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهُ وَلَتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فاعِلِينَ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ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 يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ وَمَن يَقُلْ مِنھُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ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 وَنَبْلُوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رأىك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم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 لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حَقَّ مَا هَذَا النَّارُ لَكَفَّتُوهُ عَنْ وُجُوهِهِمْ نَارًا وَلَا أَصَابَهُمُ الْعَذَابُ بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبَهَّتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ مِنْظَرُونَ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ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 യുസ് അബൂ ബുഹത്തുൾമു അസലറൗന അന്നുസുഹ മിൻ അപോറിഹ അസഹുൽ ഗാലിബൂ قُل انما انذركم بالوحد ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون ولئن مسهم نفحه من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا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 وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَا بِنَا حَاسِبِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ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 ജന അബന അബിദീൻ കോംഫി പോലിബീൻ കോളൂ അജിത്തനഹത്തി അം അംഗീൻ قَالَ بَل رَّبُّكُم رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ مِّنَ الشَّاهِدِينَ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ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 قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قال أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبرهم هذا فاسألهم إن كانوا ينطقون رَجَعُوا إِلَى أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنتُمُ الظَّالِمُونَ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنطِقُونَ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ൂ ഹിമുഷ കളി മാബു ദൂനമി ദുല അഫല തലിഹത فَاعِلِينَ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمْ الْأَخْسَرِينَ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 ഹുംയ്യൂ ബഹൂമു ദുര്യൂ തൈനു അഹ്ലഹമിസു ഇദരിഫലി കീന ഇന്നും വലഹ ബവെന്ന കൊതി ഫനദ ഫിമി അല്ല ഇല്ല ഇല്ല سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ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 انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ഫൌർജന ഫിഹ മിൂഹിന് വാൽ നബനഃ അയതൽാളമീ വിം നുക്കും ഉം مَتَوٰحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونْ وَتَقَطَّعْ أَمْرُهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُ ഇന്നലൂ ക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 انكم وما تعبدون من دون الله حسب جهل ما انتم لها واردون لو كانها الا الهه مما وردوها وكل فيها خالدون لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ لَا يَسْمَعُونَ حِسَّهَا وَهُمْ فِيهَا مَاشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلاقىهم الملائكه هذا يومكم الذي كنتم تعدون يوما تطوى السماء كطيس الجل للكتب كما بدانا اول خلق نعيده وعدا علينا ان كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون ان في هذا لبلاغ لقوم عابدين ഇനു ഇഹൽ തുമ മുസ്ലിമ